Jina'a l'mei ad, m'aulid-e-sset-jad Jina'a l'mei ad, m'aulid-e-sset-jad Isma'te gari del fero'h, mufrach-u-ianet cl qun en ما كان ما كان مثل غصن بانفحة ريحان قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله انس مات شطآن اللؤلؤ والمرجان نظمات قرآن قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله يضم خدره حسين تصير البدري بدرين ويا محلاها جمعة وزي ما بتاخذ بهون وليه برمشة عيون تهل الفرحة دمعة, فرحة دمعة, فرحة دمعة يا مريز هي ضيا نجوم الثرية تقدم تحيا تحيا الميعاد السجاد جنع الميعاد قوله السجاد اسمع تغاريد الفرا اسمع روح يا لي ناداك القلب انشر والله سي الله هل الله عين يا ما حد تحدود لا ينتهى الجود قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله ليوا نور النبي هود ومزمار داود واسرار الوجود قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله روحك حرم حياه وعرش البارحه حياه وبه الجل اسمه على كل من يساين بشرنا ملكنا زي تضوي الدنيا نجمه يا نجمه جبنا قناديل حروف ومواوين صلاته تعال حذاني شلال الله يا وتاجي في لو الدنيا سكوت نار وجفت كل الأنهار وجفت قلبي مايا سماك تنطر عيار منه قصبة يا سجار يا معشوق الرجايا يا بختي لي حبا ينال لي طلبا يذوق أحلى شربا دا ونور على نور من جانب الطور به بحور قولوا ما شاء الله ولو بشر وتتسابق الحور تفرش له زهور والكل مسرور قولوا ما شالله قولوا ما يربي سمات المصطفى فيه فسبحان اللي صور على هزج التراتيل يرف جمحان جبريل وميكايل الكبر صباحا Y a ma'hle sabaha Tuqahu You don't want